يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم ما أرضعت يوم ترونها تذهل كل مرضعة عم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتَرَنَّاسَ وَمَا هُم بِسُكَارَ وترى Sukara سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم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 ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مري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 Amin alakoti, sumam potiallapa, sumamim mu puti mu kalla potium wahiri muchalla potili nu bein elekum wa kabufi la wu يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أزل العمر لكي لا يعلم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرضها مذته، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت وانبتت من كل زوج به.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 وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ سَائِعَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْ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 فَالْيُمْدُدُ لِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ الْيُقْطَعُ ثُمَّ الْيُقْطَعُ فَالْيَوْمَ يُرْهَلُ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُمْ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض al والقمر والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير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 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار Ysäpä minen tukiruusen muhaimi. Ysäpä minen tukiruusen muhaimi. Ysäpä minen tukiruusen muhaimi. Ysäpä minen tukiruusen muhaimi. Ysäpä مع من حديد ولهم مقامع من حديد كل ما اردوا يخرجوا منها من غم من فيها كلما من غم من أعيده فيها أعيده فيها وذوق عذاب الحريق وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات J pedestrian asti juhalla juhalla juhalla Ghälnyy مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ werkaaloo on koyoitun min alkobrain. есть 기� addsip مِنَ Sohochia minnisse صراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي Ippi il-hadim, bi kull minnu, di kohu minna, da bin eli. Ua idbe ua, nelli, ibe ua, himme, me kenna,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 ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم ويذكروا اسم الله في أيام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 جمة جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأعناق فإلهكم إله واحد فلو أسلموا وبشر المخبتين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 لكم فيها خير فذكر رسم الله عليها فذكر رسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فقلوا منها فقلوا منها وأطعم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لي ينال الله لحمها ولا دماءها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبر الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا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 وليسر أن الله من ينصره وليسر أن الله ما يصره إن الله لقوي عزيز الذين إمكناهم في الأرض أقام الصلاة. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمور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 فكاين من قريه اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيد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 في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون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 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته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 وليعلم الذين أُوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهذه الذين آمنوا وَإِنَّ الله لهذه الذين آمنوا إلى صراط مستقيم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 الَعَفُونَ غَفُونَ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُلِجُّ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسقوه فلا ينازعنك في الأمر فلا ينازعنك فِي في الأمر ودع إلى ربك إنك لعله دم مستقيم وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم أننا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 ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره ان الله ل قوي عزيز الله يصطف من الملائكه رسلا ومن النار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 آمنوا ركعوا أسجدوا واعبدوا رَبَّكُمْ ربكم وفعلوا الخير وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجهادوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مل تأبيكم إبراهيم مل تأبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين هو سمّاكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم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 Fanny Amalma, Ola, Ola,